Oh. له الأسماء وأنا تعمل ولقد جرناك الى امك كي وَلَا عينها ولا تحزن اذهب أنت وأخو Oh. Um. والسلام على من اتبع اللوداء إنا قذرنا Oh, الذي جعل لكم الأرض مهدا Oh! I مأتوا صفا وقد أمتوا in ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا Dank Uh of -oh. course. Oh فقبضت قبضة من أثر الرسول فلب Uh, yeah. فتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن Oh, yeah, وقد خاب من حما كَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا نَّأْرَبِ يَوْصَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَاعِيدِ تعالوا الله الملك الحق ولا فقلت <تصفيق> Dit The. and <laughs> إلى <تصفيق> وَلَمْ تَأْتِي بِالْحِينَةُ مَا فِي الصُّفَّ فِي لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْنَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فنتبع لفضيله الدكتور